لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى, وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيله وما للظالمين من أصل ربنا إننا سمعنا منادي ينادي, ينادي لِلإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فقِفِر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عَنَّا سِيَئَاتِنَا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ك لا ميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو وأذو في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم لأكفر عن هَئَئَ سَنِئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَاءً مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب